يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تكارا فَتَأْتَمُّونَ مَن تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَدِيمًا حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا وإن كنتم مرضوا ولو على سبري أو جاء أحد منكم من الغائف أو لا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أولى نتقل النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا